بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 على هذا العطاء العظيم إذا كل من أوتي القرآن وأوتي الحديث فليعلم أنه قد اوتي نعمة عظيمة فليحفظ هذه النعمة بالشكر وبعلوم أن النعمة تحفظ بالشكر وأن النعمة تزداد بشكر الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 بجد واجتهاد وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذ بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعته وما يصير إليه من الهلاك والدمر إذن كل إنسان عليه أن يأخذ العلم النافع بقوة وجد واجتهاد ومصابرة ومثابرة وأن يعطي الإنسان القرآن أفضل أوقاته لا فضول أوقاته وأن يأخذ الإنسان بأعلى الأمور لا أنه يأخذ بأدناها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمن بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي. يتخلوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس وعن فهم آياتي في ثابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق وإن يروا كل آية لا يصدق بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم الله ورسوله وإن يروا طريق الحق الموصل إلى مرضاة الله لا يسلكه ولا يرغبوا فيه وإن يروا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الداله على صدق ما جاء بها الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها إذن على الإنسان أن ينظر بجميع الآيات التي في جسده أنا في الصباح لما دخلت إلى إلى الخلاء استذكرت كيف أن الله قد خلق الإنسان بأحسن تكون له مدخل يدخل منه الطعام والشراب. وله مخرج نكون في الأسفل وهكذا فينبغي على المرء أن يعتبر في كل آية يراها في جسده أو فيما حوله، وأن الإنسان يعتبر بآيات القرآنية، وإذا لم يكن يفهم، فليخشى أن يكون قد حرم بسبب تكبره على الله أو تكبره على عباد الله. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟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 لأنه ينبغي عليه أن يختار لنفسه أفضل الأمور التي تنجيه من عذاب الله ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما ندموا وتحيروا لما يندم يضرب يده على يده فيقول هكذا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 على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله عليه فإن الشكر مقرون بالمزيد على العبد, في على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والاصلاح ومنع الفساد والافساد